اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَا يُنفِقُونَ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم ينقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 And of the people who say, We believe in Allah and in the last day, and what are they with believers. Allah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 Or is هم they ولكن لا يشعرون are قيل لهم they كما not الناس قالوا if كما said to them, Do هم السفهاء ولكن لا يعلمون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 وتركهم في ظلمات لا يبصرون صن بكم عمي فهم لا يرجعون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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداذا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة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 119. الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم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 قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بانوني فقال أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 فإنما يأتينك مني هدى فمن تبع هداي تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 سَبِيلَ الْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون واذا جيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب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 وَإِذْ وعدنا موسى أطبعين لَيْلَةً ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذْ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَهُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَتَّظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى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 وَإِنَّ إِشْآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُسِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَاءَ فِيهَا قَالُوا الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ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 كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَاِنَّ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 وقالوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إلَّا أَيَامٍ مَعْدُودَةٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلِي يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئته وأحطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ مَا أَقْرَبْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ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 111. He is faithful to what is between his head and his pride and his pride to the believers.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 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا اضرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم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 اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزيون ولهم في الاخره عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فاين ما تولوا فثم وجه الله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 He said, I will bring you to the people of the people. He said, and from my authority. He said, it is not to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 وَأُخِذُوا قَهْرًا مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُضْرِهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يرفع إِبْرَاهِيمُ القواعد مِنَ البيت وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إِنَّكَ أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أُمَّةً مسلمة لك وَأَرِنَا, وأرنا مناسكنا وتب علينا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 قال اسلمت لرب العالمين فوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 111. When his sons said to his sons, what do you believe from after him? 112. They said, We believe you and your sons,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 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَ اللَّه وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُل لَّهُ فِي نّعْمَلُهُ فِيهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُونُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُدًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ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 ولَئِنَّ أَتِيتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتِكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَتَ بَعْضٍ وَلَئِنِ التَّبَعْتَ أَهْوَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْ نَظَالِمٌ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 الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير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 ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عَلَيْهِمْ عليهم لعنه الله اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين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 وَبَسَطَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الْدِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 بعيد. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وَالسَّائِنِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ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 فَإِنِ اتَّهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اتَّهَوْ فَلَا عُدْوَانِ إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ فَمَنْأَتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَ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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ أَوْ مِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءٍ مَبْطَأَ اللَّهُ وَاللَّهُ رَأُفٌّ بِالْعِبَادِ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 هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلن من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني اسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مثل الَّذِينَ خَلَوْا من قبلكم مستهم الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وزلزلوا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 وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فيمت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 ولهم من بِسْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاهُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحْلُو لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّ أَتِيْتُمْ شَيْئًا إِلَّا أَيْ يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ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 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّن كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوسِ ذَلِكَ يُعْذِبْهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْقَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَمْر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 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء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 قال فخذ اربعا من الطير فصدهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزئا ثم ادعن ثم ادعن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف وَمَغْفِرَةٌ خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تبطلوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي ينفق.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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت كلها ضعفين فأتت فإن لم يصبها وابل فطل وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ رَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ ان تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نخيل وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الكبر.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 من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعمناه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرiba وأحلا الله البيع وحر مر فمن جاءه موعدة من ربه فانتها فانتها فلو ما سلف وأمره إن الله